التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاب الصخر في الواد وفرعون ذي الاوثاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فامال انسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وان سبت له فقد ر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضن على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللّما.